شمسنا حتعل قمر هاي المسيه ام البنين وفاطمه زهراء الزكيه شمسنا حتعل قمر هاي المسيه شمسینه حت علقوم هاي رمسینه موین بنت فاطمه زهما زگیه یم النهار شمسین طاحن علا چفیک مائل بن فاطمه زهرة الزكية طويل بن فاطمه زهرة الزكية شمس ينقص ضل الليل وعلى الشريعة عبا فنجمرن على الفرش طوفقطيع عبا فتن الجود ايته وجثالث صريعه الله اكبر صاحن بصوتي الفجيعه عباس كفن زحسيا لا عين. لا عين كفن عزي زحسيا لا لا عين وبفي بدم من حنه ارض, أرض الغضريا امو البنين وفاطمة الزهر الزجية شمس ينعح تحال قمر غاي الميسية امو البنين وفاطمة الزهر الزيجية شمس ينعح تحال قمر غاي ام البنين فاطمه زهراء الذكيه يمن النهار شمس ينطح على كفيك يمن شمس ينطح على كفيك ام البنين فاطمه زهراء الذكيه فاطمة زهر زيتية همس ين يمي بدمعي المصيبه عباس لا انت كف يا نيل قمر لمسه خضيبه عباس نعدنا يا شب للأسد من هول يجي ايبا عباس وجودك البيت كفه لتم الغير عباس من هول اللي بعود وعلى العطاء شي جود منه اللي به يعود وعلى العطاء شي جود يلجي ستك يمي النهر ظلت رمية أمي البنين وفاطمة الزهر الزيجية كمسي الناحة على القمى غير ميسية البنين فاطمه زهرا زکیرا شمسی نهه تعلق <تصفيق> عمر هایمسیه او وين بين فاطمه زهرا يامن النهار شمس ينطحا على جه فيك يامن النهار شمس ينطحا على جه فيك امي البنين فاطمه زهره زكيها زهر سيان بالطب سلم من يم شاط لا احزان وبلا واعي بلهرت من يم قمر عباس اكبر مصيبه وفاجع عاشفن الذرع عباس من هالشوفه فمطش رف ساحه المدا عباس تفعل رمح مطروح تفعل شري عينو تفعال رموه ما تروح تفعال شري عينو وحال ما صيبه بسهم به المنيى ام البنين وفاطمة الزهراء الذكية تمسينا حتعالج القمر هاي مسيها موال بنير وفاطمة زهرة الزكية شمسنا حقت على القمر هاي المسيه وموال بنير وفاطمة زهرة يمن النهار شمسين طاحن على شافيك يمن النهار شمسين طاحن امي البنيد فاطمه زهره زكيه زهر مال بنين وفاطمه تمسي المكان فاد صوت نادى على القمر ليش انت انهاض يا سبع القنطار وشوف الفواطم راح انسبايا وبيلظا عن ظني احد ظالم ام البنين وفاطمة شمس المكارم تنادى على القمر ليش انت نايم عباس انهض يا سبع القنطره وشو صل الفواطي عباس راح انسى بقى يوم الضعن ولا عباس انهض يا لي في الغاب تدري البدر لو غاب انهض في الغاب تدري البدر لو غاب هالدنيا تصبح مظلمه بوجهي الباري يا ام البليل وفاطم الزهراء الزكيه شمسنا حتعالج القمر هاي أم البنين فاطمة زهر الزيجية شمس ينهحت حلق مرحي الميسية أم البنين فاطمة زهر الزيجية يامن النهار شمس ين طاح على كفيك شمس ين طاح على كفيك امي البنين فاطمه زهره الزكيه بالقف صوار متل وصف تدمي المداني بها البطول أرواع مثل رغم الموادير أبطالها حسني وعيضي دلغال صوار ماتين وصيف تدمي المدام عباس بيها البطول أرواع مثل رغم المواد عبا عباس أبطالها حسيني وعي ضيد الضالي داف عباس تعني الإسلام وهبتك ضدي المقام عباس بالطافي ضد عباس راية فخا للناس بالطافي ضد عباس راية وفخا للناس مغرب مثل أصبح شبل حامي الحامية أم البنين وفاطم الزهر الزيتية جمسي علقمى هاي المسياء ام البنين وفاطمه زهره الزكيه شمسنا حت علقمى هاي المسياء ام البنين وفاطمه زهره الزكيه يمنك والتوزيع محفوظ كلدا مؤسسة الوار الولاية السلامية بإدارة سيد نجيب شبار أمي البنين وفاطمة زهر الزيجية أمي البنين وفاطمة زهر الزيجية أعجب روات والهندسة الصوتية خالد الحتامي أمي البنين نو فاطمه زهره الزكي